وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومنها هؤلاء من يؤمن به وما يجحد 124. وما كنت تتنو من قبله من كتاب ولا وَلَا بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين العلم وما يجحد بآيات اياتنا الا الظالمون وقالوا لولا انزل عليه ايات يا رب اولم مايات عند الله وانما انا نذير مبين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 ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولياتينهم بغته وهم لا يشعون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين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 الْمَوْتُ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الجنة غُرَفًا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ الَّذِينَ صَبَرُوا عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ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 فَأَمَّا مَا يُفَكُّنَ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّا نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ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 فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّيْهُمُ, فلما نجيهم إِلَى الْبَدْلِ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمُ وَلِيَتَمَدَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ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 نما مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم الف لام وَهُم مِن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينٍ لِلَّهِ لَمْ رُمِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدٍ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ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 كانوا اشد منهم قوه واثاروا الارض وعمروها اكثر مما عمروها واتاروا الارض وعمروها اكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ أَسَاءُوا سُوٓءًا أَن كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجدمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا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 فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والارض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الارض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آيَاتِهِ أَنْ خلقكم من تُرَابٍ ثُمَّ إِذَآ أَنتُم بَشَرٌ تنتشرون ومن آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم من أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا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 إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهر وابتغاءكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيؤي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته 124. وقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون 125. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه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 وخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل لايات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من ضل الله وما لهم من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 ب ربهم يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا أَتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ أَمَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِنْ تُصِبَهُمْ سَيِّئَةٌ بما قدمت ايديهم اذا هم يقنطون اولم يروا ان الله يبتصر الرزق لمن يشاء ويقيد ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآ ذي القرب حقهم والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله واولئك هم المفلحون وما اتيتم من ربا لتربوا في اموال الناس فلا يربو عند الله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 قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثر مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن ياتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدع من كفر فعليه كفره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 من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد ارسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا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 فانظر لا أثر رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموت وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفر فإنك لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء هذا ولوا مذبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون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 وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يفكون وقال الذين أُوتوا العلم والي ما لقد لبثتم في كتاب الله لا يوم البعث فهذا يوم البعث ولكن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 122. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون 123. فاصبرن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون بسم الله الرحمن الرحيم 125. الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بلا آخرتهم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.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 كأن لم يسمعها كأن في اذنيه وقرا فبشره بعذاب نليم ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم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 فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق, الله هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أنسكر لله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 وَأَهْلًا عَلَى وَهْنٍ وَفِيصَالٌ فِي عَامَيْنِ وَفِصَالُ فِي عَامَيْنِ أَنْشُكْرَ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِمَا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ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 ولا تصاعر خذك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر لصوات لصوت الحميد